Book 2 25 25 25 Kaupungissa Fiil Madina Fiil Madina Tahdon rautati Uridu an avhaba ila mahattati القitar أريد أن أذهب إلى محطة القطار تحت لاندك انتعلم أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار تحت ككستان أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Miten pääsen rautatieasemalle? asemalle? aseloin maapalloon? Kuinka Keifa asil Kuinka aseloin Miten pääsen lentokentälle? maapalloon? Kuinka aseloin maapalloon? Kuinka aseloin maapalloon? Kuinka aseloin maapalloon? Kuinka كيف أصل إلى وسط المدينة؟ تاكسين. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. هوتيلين. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. تحت أي ورقة أوطن؟ أريد أن استأجر سيارة. أريد أن استأجر سيارة. تسع لو هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. متى نحتاج ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ اذهب. إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة تهكا كيرتويلو قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة تمان اذهب إلى الميناء اذهب إلى الميناء تهكا ساتاما كيروس قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. متى دع ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.